أرآه استغنى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أَرَأَيْتَ إن كان على الهدى أَوْ أَمَرَ بالتقوى ابا وتولى alam الله bi anna allah yara kall la illa yam tahilan asfa'a bin nasiya nasiyat يا لا لا تطعه واسجد وقترب.